موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنها يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فلا خوف ومن اتقى وأصلحت لا خلف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآتنا واستكبروا عنها هؤلاء أصحاب النار فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى النبي آياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوهونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمية قد خلت منها قبلكم. قد خلت منها قبلكم من, من الجنة والجنس والنار. دخلت أمّت اللعنة اختها حتى إذا دارتو فيها, فيها جميعاً قالت ربنا قالت أولاهم لأمراهم فما كان لكم علينا من فقر فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وآمنوا الصالحات لا نكلف نفسا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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة رثتهها أو بما كنتم تعملون.